لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله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 فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ذَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُهَيِّجُهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يُهَيِّجُهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب